ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنها يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا, فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أَفَلَا يعقلوه وَمَا وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحط القول على الكافرين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 ولهم فيها منافع ومشارب أَفَلَا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وَهُمْ لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إِنَّا نعلم ما يسرون وما يعلنون أَوَلَمْ ير أَنَّا أن مِنْ من فَإِذَا هُوَ هو خصيم مبين وضرب لنا مثله ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة قل يحييها الذي أنشأها أول مرة